سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد ذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك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 انه لمن الصادقين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 إن منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفظتم فيه عذاب عظيم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 والله غفور رحيم إن الذين يرنون المحصنات الغافلات المؤمنات اللعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وفاهنن أو بابع آبائهن أو آبائهن أولتهنّ أو آباء بعولتهن أو أبناءهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التابعين غير للإربة من الرجال. غيره من الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورا النساء ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.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 والذين كفروا أعمالهم كسراب مقيعة يحسبه الزمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماء والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فثر الوذق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّا يَشَاءُ يَكَادُ سَنَبْرَقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا عبرة الْلَّيْلُ الأبصار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 قل أطيع الله واطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا الملا المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم إلا زرت صالهم ولا من بعد خوفهم أم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 الحومَ فَ يستدذنك مأزلا الذيين م قبلهم أذ للك يبّ الله لك آياته والله عَلي حكيم. والقواعد من النساء إلا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الآما حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت